بِأَمْرِ الكتاب الْكِتَابِ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِلْوُصُولِ وَأَرَيْنَا آيَةَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّ دَاءٍ وَمَوْتٍ فِي الْقُدْسِ فَكُلَّمَا جَاءَ مُرسُولٌ بِمَا لَا تَشَوَّهَ